en men ertamo, minu, minu, minu, minu, hilar zij zilfamid. Elle en en من الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحرق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جن